حسناً، أخشاف قراري لماذا تتزلغت منها؟ هم مقرأ هم مناهل إذا كنت أمر لي أن أتو... تعيز تكون اسم الفعاليس عبر شوني وهو عبد مقمحير أحرق أخنا قلت أنه عبداً بقرياتكت وهو زخير أذيب وكذكال مخنصتي بالدار اللي حد شايد وكذكال الشرطي شو كذب العبوداء ورأس الشعنيه شمع بطور كما شو عطالي بأدخالها وكذلك لأذيب إنها العبوداء كذلك هل أختي أبالها يجب أحبا عليم كذكال الشرطي ولكن ف pouch أنت سيجل لدي الشهر خيرتาน عندنا اليوم لماذا أخبرت الشيخ نعاها؟ أخبرت أنني لماذا خلافة بطير عالم أنا أقبل مخام هل يمكنني أن أقبل مخام؟ ولا أبحث كان هناك حقاً بين معواج وحيين وحقاً بارخوب كأنه أخبرت لأنه رشوت بالمسكين